يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عم ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترين سكر وترن سكر وما هم بسكر ولكن عذاب الله شديد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 تراب ثم من طفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقِرُ فِي الأرحام ما نشأ إلى أجل مسمَّلٍ ثم نخرجكم طفلاً ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومن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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وانبتت من كل زوج به.